أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تقلف نفسا لا تقلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراب منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناها عليكم إذا صلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أعود بالأشراع جمسي الله الرحمن الرحيم weli waxan ku dhar jiraa xakamti guriga talaaqeyo ban wey ku dhax jiray hay'adna weli xakamti ama talaaqeyo wixii raacay iyo keynayba weli socota weli ka dhaysta laakiin marka socdaan daruur ba ka dhaxaysa weliba gaar aan adduun ugu yeyo kale taas ay kaalay la nuujinayo قال تعالى على ورثي والوالداتها وينك وحدري يردعنا وينودينا ين أولادهن عرور طاوة حورين لبصنا وكامرين دماء سرا لبصنا ودماء سرا بينودينا يان بعلى وينك وحدري ولمن صي أراد الدونة رسايا ليواجهها أن يتم إنو تاميرا الرداعة النجمة رح أربى العلم إن هو أكاذب وهو عربي oo waxyaalaha badan كل u noo ku ومسكح oo ka badbaado oo maskaxdiisu ay karto oo uu noqdo arrurta kalameed ka sareeya ilmi taani jabo aley suuhaana wa taala la wasan wajme ah alle wuxuu yee waa waxuu doono laakin ilmaha iyey hawanta ku goro عن كورين. و نحن يعني تعبان انكورن وجلسن ودفاعي في ويري هاي ثلاثة نفاعين أو على رسول كان له جودة صلى الله عليه وسلم لما مركز عوان تقوى رئيسته إنه يجلس هو صدنجرا صدنجرا أيه فرس ككسر دع توارد هذا درت الناس يعاني وعي سواء يد توارد هذا كارم يستوي صدنجرا ويرلا سعنة مرقس أبتدأ عليه يسوعنا وتعالى حولك وحده لي عررت لهن وجيان حولين كاملين رواصة نور ما يستر لهم اللي من شوف بعسا يري يجيب أراد الدنيا يعني وتم إنه طعم يعرض النجمات وعلى المولود عوانت لفريه وعلى المولود لو كلار لا يحدوش يساه خذ طول وفريه لأن وجيان سالمية وحواجب قاع إنه وكثبته إنه, انه عرب بحين بالمعروف اشترى عرفي هاو عرفي هاو يواساء ليقى انه الروح هاها تكون متكتين حاجة حوالها تكون متكتين انت وصيه او انت سا انت ان لك بطنج انتو عرف بحيه ان لك ايضا عرف بطنج قولي يجيبها واحد صعدت بها لجولة لا تقلفوا لمكة اللي فوق الدوشة اللي قمت صاروا الهي الدوشة كمان ساري نفس النفس ilaa wa sahowde lemooyee ilaahayna ma wasakallifin diruux qalaanowdu san ilaahay ruuxa ku kallifin kuma kallif kalawo waxa ninkii daa'in wuxuu saqaal kaan dusha laga saaro lama ogoro haweenta hada inta haysaynu ku noojimaay la la deey ma hayo wali waari da samiday waxa dadshay wiiladii aad bisay wiiladii oo iyadoo rabto jiso oo xoolay qaato inaad ka qaato na isla maaygo ini eray inujinay lama ogalo waalay subhanahu da saalo gudho oo ku baaqadaan oo laga yaabo inay ku dhigood oo ilmaha oo dhigoodo dhan walba dib u dhacdo ilmaha adiga la galo sab weerin kay soo qarewd oo soo toos wala mawludun low kilo dalaynaa deemaay di weedi inaha seeb kilo deemaay waxa san laga saari وحسنايا الخارجBE الله تتعدىها أعهمいて أنıtه Onion medicine lati cares, Databall! You Ill Guinness, auور Clerk!和 Broad of my hombres flavors! You Kill97 walking to me, you know you make me happy! You see theau do! It's busy! And it's running! You have to battle! You will fall! It's running! Not! I knew history! Things are happening! You will get So Cardinal in ko so gala we mark ka na wa we ta latobara we laday maie bi wedi ha elme step wa laga ta to luti yo di we mauludu bi wedi ke lo da na lo mai o ku nu ji mai la mai o si na di kaga sa ma wa wa ago ya يا لجرّوا كسوة دي هواة ساي يزيد تجدي وعلى الوارثي كيد الحال كراه وحدوش يستح الحال ككراه وحال غف الصري من كان دمسي كيد حال كسره إلما يرقو ولا رق ki أما إلما يرك كيد حال كسره ولا واسحه كيد وارث كهاي لها أبي كيد على أوليكي أووي وقع wa hadbishisaa midu kale waxa aabaa lugu leeyahay wax lamaad hadii aabihi la waayey yaakiil ma waxa ay lugu leeyahay wax ee aabaa iyo rixqigi iyo waka faana anta iyo wa tash حتى هذا الصوراني هذا اللي نجي وكان، الماي نوين تصب برسحة قمره، آه، يوم أبي لسه عشان لواصانو كيير أيقظ قرص، حاق قمر، الله يسألك ده هذا الدونا، هذا الصوراني هذا الطوانتو، لواز عن ترابن تسال كاسو تادين am saraab in salaahashoo minuma labooda xaqoola ah labaduba raali weeyeen iyo waxa ishawo iyo tashii fala jinaha aleena laboodan bay maye ayada marka maxaa baahir kaadu yahay hadda waanti iska و laba sano ka yar oo abbi ayna ina u diido ay ka xarnin waya qaborta lagu cadaabay kamisaha weenku way inaad tahum hadbaa adoon tan ragay wax dhalayow anta starduu inaad nuugma u reeysaan awlaadukun arur fi aan laa lagu wayo kale aan wayba ma الناس كانوا يتخلق تيوي لو يجيران كواس وحساوه هو عغل يدين منه عن العين أبي الوضع مدى على أمايك وقلتا وحدا أول كريمه وقلتا وحدا أول كريمه وقلتا وحدا يساعد ذاكرة منه الجنج وين أردتم الضغطان رجيوي أن تستردعوا إنه نجمئوا في عيسان أولادكم عهلتين فلا جنه عليكم دوشين الدنب معهو وإذا سلمتم مركض هوا ينتا نوجين ما إذا أسلمتم مركز وديبتان ما أرسيتم واحد أثنين أثنين أثنين أجلالها بالمعروف ما هذا هو عرص الذي يقعني؟ إنه بعد من قلنا إلمها إلا نوجيه لقد عرفتوا لها إن دينتوا نصاصي وقالت إن إلمها ويديوا حتى جوكتها لوري هذه هاوين نوجي شوي وعضل البلن إلا إن إلمها هاوين تا نوجي سيب saytay wa anta badan noqodaha waan doqona ilma ku leeso doqan bu noqona saadabtaba rasuulka lay wari inuu yidii arustu hanu jinina oon nu jaadhiina al si way faamaynay marka marka ci saambo alle subhanahu wa nu jinaytay wixii xursiga la yaqanay oo oo aha إلهي كعب صد ضدكي وردانه عامهان لو الله إسرائي عرورتين الإصلاح إيوه إلهي كعب صد وردت قول الله وعلموه وقاله أن الله إلهي بما تعملونه واحد ثمين يساهم بصير إنو أركيوه وقعيوه وقاله هو تعدكي إلهي كعب صد واحد ثمين يسروه إلهي وقعيوه مركي إلهي وستنفهار لك هاي حس ثمين أضرها hawr walba iyo waqti walba ilaahay ka cabsado markii la isbooro iyo markii la wadan joogo la tobarra la deema hayo waalidka summad iyo dad ma lagu laga qaato kala ban iyo waxta oo weyn in bana wala مولود loo kii loo dhalay wa ninki oo ma banaa isaga arday ma yadoo warid eelmaha seef eelmiin loo tooro soo cidnu jisaayni oo miskeenka yar oo wakaasi la tooro ama wax ka badan awoodiisa lagu kale ko ma banaano haweenka sayeelmay waala waridkii dhaxal kala ha eelmaha dhaxal ama kii AR ugu xigay dadka mid kale waxa abii lugu oo bayna arada ay labadoodii doonaan ilmaha wala dhashay xisaalahan inay guriyaan aan tarad minnuma labadooda raali ahaan shaqo fulay bay doonay inay ku guriyaan waay saga raali iyo tashawurin wala tash haday la goorinayo laba sanad ka yar baloo goorinaya waan xali صابت ده دو يما ده ضرورتي ما بده وبنانته وياحنون سته وكر واحد سادعه وكر وق فلا جناه عليه ما دم بده شو لما هضاي قريان الميه يورعلي استجع ووضت الشديف وين أردتم هضاد دونتان أنفسار دعو إن النجمة أورع إنسان أولادكم عروت فلا جناه عليكم دم بده شو إنما إذا صلمنتم هو دوبتان حواتي إدين الجناس ما عصيت وحاتين إنسانة كلها شيسوم بالمعروف السلح عرفي يقول لنا يحوانك ونحن جائقاتا وتقول الله على مان الله ذات الله والذين كوي يتوفونا لمن ايه او منكم انك ايه انكاميضة كوي اللي افتاني ايه انكاميضة ويذلون كتك ايه ازواجا حوانا يقبان يتربصون حوانك ويسوبيان ينفسنا اقول سمه يوم يقول كيف يسوبيان اربعة اشهر وعشرة انت اصيسوبيان و اين غور وهذا بانا ناي وا بي اينن اور لاهاي دا اور مايد ماكاي داشاو اما كو بادتو اما كو يرات يبال بلا اور لاي بودنتاي انت دنتاي سوناش اربعه اشور ي انت في عده سنين وا اين غور سنين او اين ديارنين وا عيدنا لا هذ لين فايلا بلغنا a partir de odio tontis ayen ay dafan fala jinaha alaykum dadki awyada wa walaalay dad digushina ma gowda laga dhantay ku ydaayo sima faalna waxa ay sameeyaan haweenku fi am fi tiinna il ma'ruf fi ah ya ku sameeyaan ma'ruf bay fakra to sportaso wakaaso ku dambeey adigu hoggaamiyaha afar biroodiye tan beer iyo garmi alaarta iyadoo darsha aan xirato ay u kaash diyaaraneysa waay aad qabatoo wad kacelis jenbi marka waxay sameeyaan oo khayr aha weey oo komiidi ay بما iyennana ila raacsat wallahu ولا جناحة رجل أداة دمي ما عليكم دوشنين فيما عرضتم به واحد صار بابتان ومن خطبة النسائي هوينك حد حذر دي هو هوينك رشاكتان حد حذر تاني وهوينك عدده كجي روي وقعد دميه لك كان صار بابتان بابتراشق قول كي اغنش ركي سانك ليه ما يسعنكو بقول سانك مركز عدده كبه لانسي قول سانين واحد ليه ميزة. عبد الله بن عباس مفروض في سيرة يفويل وعين التعبابق عليه. أنا ساوم من حاجتي منها وينك الجورس يقول الجعل بانه أساسه كرب الله يسال وديته أن يرزقة زوجة كلا وكلايل وكلا. وكلا ميت. أنت تصفى الشكلها وين نعاسة هنا جورس الأعد بمجعلانه. دايف هنا وينك الجورس يقول الجعل بانه هنا وينك في سعى وساس وساس واساسه كريو لكن بهم ليس حتى مبنى نارو مركب ka كبعض بنك بورسينا جاء حد كان يركب هرعين هذا ترى وحرانق وهذه أوين تلاقى بنتاوي مركب واحد صار باب تدندم في مقبرة أبو علي ولا جناها عليكم في المع عرضت به واحد صار waa aknaamtaan caan fashigaan naftada waxa had qashitaan cid kale u sheegay gabadhaanka ku taantaa waa maaminta laga dhinto يا جورجستان وحول إله يبني لنا السربات الصوانستان أو النفط نفط وجوه جورجستان وقلب وجوه جورجستان عليهم الله إله يبنيه أنا كميين جورجستان كلنا هون نハウنكا هن ينا في الشجرة يسون أو جوار الدواد تقعنا أو دريس كابي أيضا أو دو جوار عجيبة أيضا نسيب دينك دينك هنا وكارن سبحانه وتعالى وحول ينكو لنا إن عد أيضا كم مرمي والشجرة يسون ستذكرونهم إن الساعة يسمونها ولكن ها سهاد إن لا توعدونها اللب لمنا سر سقرسون ما كعداد أكبر هبلاي سهدي وتعالى ولكن لا أن تقولوا إن الطت الأذان ميا قورا معروفا هذا المعروف وينا والله اي قفسينا ولا سربت ان سو marehada ka ma'ruf wa aka walu qafasina dawad waarin karta way waxa samee ilaahi ka baqawaka waadhi haytaw wala ta'zimru rjha dhatiin aw qasdinan uqdatan nikahi inad nikahi qulu daawin inaad gowdhi meersata aw qasdin ayu ala subhanahu wa ta'ala hatta yabluqa alkitabu illa w لو عقر ربها 24 و10 بوه الى وقت او ضمانه ها عقد النكاح كسمين ساو قستين الى وقت غير حتى يبلغ انت قال الكتاب قدرتي إلهي, إلهي إياد إياد الله وقدره اجل المزني وقته بناء الى الله قدره وعلموا رجيم هي الدمر هي دد كن اوغاده الله اله يعلم ان ما في انفسك واحد صارك وجي واحد فواصله واحد سميتس كذا حتى واحد نفته كأي جريء أذكر أن وبين أيه أوجيه صابرت إلىه استدعوا إياه عروق كعب صول فحدرو إله كت حدر و كعب صول معاصي سكت حدر كفوجاد كعب صول معاصي لإله فقال إنه نفتي إنه واحد كوجع أوجيه وإله كعب الله غفور حلف إله إني يا يدادا بوده صان غطمت فرلا تلقى كيسة ادون كان كجوغاوي هاديك قال والله دمان ادون كان لوما حارين ولا يقيد الله النار بما كسبوا ما ترك على باريا من جاد ادون كان مجوكت عدي الى عقاب والروح والبا و خي و سميو عقاب له و سدجين له لا جناح دم ما عليكم شيئ إن طلبتم النساء حضرها وين كفرتان ما لم تسنينكن طوانين او وين بالمرسته اذن وري عرق ايال فرتي وا بنانت اقول ابنان او تفردون الى هنا اذن كانوا قدرين فريضة قدر واحد مهرة ماذا الشيء وانتها سنكسين ماذا دين وابنانتا كوادي ان الى مهرة مهرة ماذا الشيء لكن اذا او محل الصين اي اعطيه الله فراه ملايس قبصه مهره واحد ادعوه الى الجناح عليكم ان ضلقتم معها وين كفرتان ما اذا aydan jinayun aw taghdi la huna farida in kum wali wa huquq qadarin xaba u sheegan waxa asan ku tinada dhin waxa qobnaanta ay wali wamta'una ka badinnu aasa hay la furaydan la taabanin oo قلب جب ولهيو مركب واحد قلبي جباي خواسي يا ابو قالي سبحانه وتعال وقال بو حسيثوه حسن ابن عالي رضي الله عنه وحوها انه طلاطة او انك هذا الفرق لكن وحوها الدناء متسي او انك هذا البلون او انبع انكو فريبة وحو سيجي رضي اتوان كون او درهم فالعب بل مركب اعسى او انت انا ويرتها اي من زوجين بيحبوا منك عن جعله مع الضعوا ولكن ويرثين عن جعله يواجهه مركب متعس وعلي سبحانه وسعي على الموسيقى وعلي شو شجراه وقوة سعيها ما لك لها عورها ضعنا لها قدره وها وليه قوة سعيها بالخواين واستوى في عن كسيه وها في عن سعيه وليه هو سعيه جواد وعلى المغترب كيف فقير كاي واخ لو قدره با قدر كيسا بو بسنا يا مقعد مقاعا في ابو ال سبحانه وتعالى قوال دي الفرصه اليق اون تاوانين او ميهنا او قدرين بالمعروف الشعور في هويته والسائل الله يشغين نوال بو با سدا اتاي دي واخ بالان اتايسوت لا وحيراسوت ليست عير واخ كسي حقا على المفتين ابو علي إن جوات الله الصالح يلا مصوّل له مهله قدرين متع الله فيه وفر مرنان لوده ولا يستودارن فريتان فيه هم جئن يفر مرنان واحد يحقو يروح إلية كعب صني كيف قال الدمير كره إلية كعب صني ووكال سبوا ااا خبص سبحانه وتعالى واحد يقوله كذف بأن ما جعله لكن روح إلية كعب صايا مسكن إلية عبيس إنه من تعسير قصن حوانته فري السقوط درم فري تاني يا حلاان حقه في تايوان سبحان الله تعالى وحق اسمه واجب مسوا وصل وسقلا في العلم قيدنا وحيلهن والواجب وحق هذا في واجب قيدنا وحيلهن دوا حق واجب علي كل واحد لقى العرب لم يكسر درج ثالث وخيرها قصن يوم الجمعة حق على كل مسلم وقفل marka waysku khilaafayn waajib weeye laakiin waa ruux kasto islaam ah ayaa la wa'uusan sabayn weeyeen farmaaran darow gabadhu oo faraysad oo aan taaban oo waxa uu qadaray lajnahu aleekum dambi dishina ma'a ka furtaan maalanta masuulna dambi ma'a oo ama taaban hadaa furta oo tafdu leeyna farida idinku waxa uu sheegay wax meelana لايركذاد وبنان طييرا وشوفوا ميرا اللشجين أو اللي أوانت اللي مهريو ومستعوهن على المصري ومستعوهن متع فيها على المصري على المصري قدروه على المصري كي إلى واسع وحيتوش يساع قدروه واسع أنت إلى واسع قدر كذا إلى وقوة شاسع أذكره واسع وحسي عن فيه وعالمقصير كي اللي قدر كشاع يرنسى إلى وكو يقدر دا واحد يربو سيناي واشان واحد بالان بهيسن لكن مر لي واحد سو مطاعن في كبده استنا نو عاسه سي ابو علي مطاعن بالمعروف السعر فياه كي واحد بدناونه ده قال لي قاينه واه لو دحي او دحي كي واحد يلو انا اسغانا يا واحد يا معروف كبحي حقا بما تعالى على مؤمنين انا اي جبار دعس فرمضان انا قدر وين دلقتمو هن هذا الفرطان هوانك من قبل ان تمسو هن ايدنكو انت عبان انكوه وقد حال بالفرطان فرطتم تي وربيحك اردو انت اي تانو احباء اللوشة ليه قال انت عطا انكوصين اي مهركي مهرباء اللوشة عين انت وقد فرطتم ايدنكو او قدرين لهن هوانكو على الفرطان اوه لانت عبان فريضة قدر فنسبت عليك محجوش الناس مثل ما فرضتم وهي شبتان وقدرتان كالا بار كنبا تبا ميركو اها وحالولا شنبا غلو واجوكو وكا الا ان يعفونا انا ايو اسكا عسيان دايس الالوحوكا امرو ايو اقوب ان انت ايو اخو احفرا او حق ايادو لهيو اسكا او يعفوه ايو biyadhe ganti sa ku wax wa weliga gaban wa dawligayda ku yiri gabadha eform wa taawanen meerna wadu ku siye wax laga waxay oo sagad dhmaystaan sagad dhmaystaan waa ku khair baa kala baradaasina weeyo dhan atis oo yaqaan inuu bidduu bidduu xan waan taqaan inaad caafidaan waama waanti ka tarto wali wagaaran wax huray waan taqaan inaad caafidaan oo al sagad dhmaystaan oo kala baradaasayn baaqar oo nitaqwa taqwa Ilaahay iyo waxa هذا الجواب اللي هيضن اسكع في الواسطه البكية عفية أيها خير بلن، أو ثواب بلن، أو أجل بلن. ولا تنسوا الفضل بينكم لإراده نحن إنها يلاوين بوالك. هذا الوحش عش في ذا. ما روا الببض. تنوع كل يوم ما هي شوي حقه ولا إناد. مسكين وناهيك إلا دكتور عش في جنت ما تودين تكلم. إلهي وحبي لي. أنا وحق بضني عفية وحديد متبقه وقال ولا عفية سيدي وجمه كريم وحكا له أجله وقال ليه هو رسول الله ورسول مركع عفية كور وهو إلهي اللي يقول له هذا وقال, له وقال له لي ولا تنسوا الفضل بينكم فضل يقعنا وحقا أن أقول هين تروحي إستقع عفية وإستقصر أما إستقع دفتو وحقا تقول هيدو حقها هاي اللي أبونا تعصبه عليه سبحانه وتعالى إن الله بما تعملون بصير إلهي waa atay oo ogay rooc walba marka caafitka hay ilaa weena qolkaantay iska dandi ilay wax waka walawdi kartaa quwa cuslo gabadhii wehii saga bar haseeniyi u dhamays waka yidnaa iska caddeey tirado oo miskeen wax wax wa ku cusay marka ay jirbanaanayso waxba ta way haasid انت احكام تقولي اي طلاقي اي ويهد عليك رسول بها الى على صلوات الصلاة والصلاة الوسطانة الى لي صلاة ده يضع صلاة ده, ده كان كميضا ده ده ناسه الى لي ويجري وصلاة وان فضل البضانه ويضع ايوه صلاة السباحه وقفة بالبضان صلاة وقال صلاة رسولك ويجري من سلال البردين دخل الجنة فوق قليب الجنة روح الى بلدك wasaa qowbaha asarku waa qow subaxna mar walba salaaddu waa qow qowbuhu oo kalmadii aan gaarno socda asarku wuxuu ka jakka la qaadi waxa labadaa tuqada jannada uga surra ilaahay iyo qiyaamada arko isagoo cidna ayna ka qalinayn laba salaadood saxeed ee uu rasuulku wa labadewaa asarkay iyo subax walaba furdadu dad kala marka salaada wustada wa salaada asr sida saxiiha rasuulka kana lagu wariyey ee ghadhuudii lidi jiray ahzaab salaada asr ba si gudki loogu qayadat ka dhaaftay markaasuu gaadi hawaa rasuul way naga mashquuliyeen salaadi wustada ila asr ila imraalla quboorum wa ajwaafuhum nara ila yaa guriyo daa quboor toddi calooshada nara ka buuxid taas rasuul marka salaadaasi gaar ah u xidheeyo alayhi salatu وقوموا اشتاج لله قانتين ايدي وخشوا عثمه وقاموا الى كل جلته ورصوص الى اله اخرى ورصوص الى اله انه يرتاج سبحانه ان مال المهكم يضع ومفوقين الى اله انه يرتاج انه يدعون سعد هذا الى اله وكساء للدوم حد انا انه يرتاج انه سوق يدويد يوقب خار كعج يشق هذا نرجس ثقان يسي وحاجي وح ينقلبك عقل إلهي سبحانه وتعالى قلبك صحة هذه الصلاة دمرت كوجد وعكر روفة لقانتين إذا كعمسا قوموا لله قانتين قرود كلفتي سوال غفسرة وح صلنا وصحول خشوع عمس دع الصلاة الله يبارك في waa wasaahu ilaahay u isaareen inagu qaanteen haamusan inagu qashoosan faayn xiftoon jeeti ama marka haddana ay ka dalayeen faayn xiftoon hadal arxan oo xaaladda ay ku jirtaan oo jihaad ku jirtaan fasallu xijaaran inin ko logayne tukada oo rubaa oo alag tahay oo xilina aan وأتكنه يسأو وأرضه يسأو وجاله ورح الجارع عير سنة يسأو أما عليه سبحانه وتعالى فإن خفتما دع السطان في الرجال فصلوا تكذب الرجال إنكم اللقينا يوم أرضي أورقبان إنكم جالس جالس سأو فإذا أمنتم مركز آمن نقطة وحارضوا عارض سأو تقال عن الجود رح الجيل الله إلى هالفرصة أو الصلاة الحين هذه الحصوص الهي كبير لأن الحرد لا تصوك له واحد الحرد على قوية والذي ينكر فاذكروا الله الهي حصة ما تدعم النغطان كما علمكم صدق الانبراي ما لم تكونوا واحدين تعلمونك ويقانوه وعلا تقانا يا كبير الله سبحانه وتعالى يا مسلم كادق الله يا صحبه ان علم وجو فوق كل دي علم عاليم يا علم لا تقانا كبير الله إلهي يجي لياكوب لي بري الله سلاة ياكوب بري الله أذكارت أي فضل جدا ياكوب بري الله أحكامت دينة ياكوب بري الله إلهي يجيب ملكا كشك يا أصدق وكوبر وحد علم أوله هين إلهي يجيب سبحانه وتعالى ذكر القلب وقلق العين فاذكروا الله إلهي الحسنة ملكا يأمن وخطان كما علمكم علم تكونوا تعلم والذين يتوطون هو الذي يجيب له يوم الأول سنة فهو منكم يجيب أن ينكمل ويجعلون كثاقين وصية لأزواجه عليهم وحالا جربوا دوش ولا وصية لا يقدر دار من لأزواجه ما وين كورا عيقدم تام متعن إيه وحلاصيو الحول إنتي السنة طلما أنا غير إخراجي على يين كورلا بحنا يغير كودي يلا بحنا يجوروا يكودري خرجنا هضيب بحانو يو اختيار بحان فلا جناها علي دم بدوش من ماء فيما فعلنا هو أولياء وأهود فيما فعلنا واحد السميع في أنفسنا إن ومن معروف خيره هو ومن معروف السميع والله والله عزيز الحكيم إله وعبدك عزيز عليه وغالبك ولا يقال نقوله وعبدك حكم كيس عنك فيم قول كيس يسير كيس يشرع كيس يغدر كيس خانك فيم عادة عادة غير أن قصة مرة ويس ثلاثين ولا يتوفر أنكم أيضا يتربسنا أربعة عشان وعشر halkana waa sanad salaatu waa pagina yaa siyaasahiha inkastoo culimadu taadi jiraan tan dambala nasaxay adduunkan majiro sanad waajib gooma ee badki ninka aadantay wari go waa inay wax siya hoy bera oggo hayga yar ka yahal ka qaadanaysa afar ta سوق هذا إذا عك جاليساوي يقول سنة ساوي على غادي نسوي وعلى إله رحم الله عيادة وانا نسخيو هذانا إياه دم بيس علا عيادة وانا نسخيو بعرف وإنه هو رجسوي وتن واحنا سبحانه وتعالى جساصا كتابه عمر من خضابي عثمان يوالو يدي سلاس أيوه رسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم عيادة هلك بي وحي يطوري sasu soo raso ko halka suugare anaga una halka ka badalay may nabay dhan wala ninay soo foono minkum way daruuna azwaajaan haasas ka tagayay intay dhintaan alehim wasiyada laga rabaa inay dardarmaan markay dhamaanayaan li azwaajin oo dadki weliga isaga u ahaay xoolihiisa uga dambeeyna dhaxayda inay u dardarmaan ay dhahaan xawaanta oo انت يا زواج هنا كان اني وحسيان الى الحول انت سان لغير غير اخراج الحاليين ولا الدحين يا وينك غير كيو فين خرجنا يد ديهو يسكب حان فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسي جو الدوري جيد يونين كادنتكي وليغو هايا وكبيله هي هذا يو يسكب حان دبي انكم ما قفتان لكن الضي طيب بعد البلايا سميسه دير واك دنباي وين قدتو وسيدي فيما فعلنا في انفسنا وحي كسنا ينكدن بها الميسان ومن معروفنا وانا يا والله عزيز الحكيم وللمطلقات هواين كالفوري وحيلي ينمتاعن ان وحرصي بالمعروف انه بسيسي عرفي او وكي وحي يرانا سنسيونا انه وحي يروح كسيا كي وحي بضانه لا يزلينا وحي يعنسيو حقا على murtaqiq حتى meher bay kuula haydo waxta واسف waxtar fayagaaji sidian wax u helsi ila ayadu dhawaane wa hawleen badana xalaal ku haydo wa kaaso laga yaabo aruray ku hayso dadka kaaga sokays marka hagaaji waalay isma shifaan iyo raali ah si daaw hatta ay ku jecaylay oo ay ku صلى الله عليه الصلاة والصلاة للمطلقات المطاعب بالمعروف سحرث على كسع صور ذاكين الوحلوب بدينا واحد بلان ينصر يكي حقا على المتقيم ذاتك التقييم هو إلهي كعب صلى الله عليه الصلاة وحسيان وحسيان حق بيكوت هاي كذلك يبين الله لكم آيات. هل كانت أحكامتي وكسع لما تريب لنسبة لقوة الرمى يا إلهي أعدا أيهو كسع و كذلك كما بينا هذه الأحكام أحكام تنص بلغ استوى إلهي من كعدي ويبين الله إلهي عضين يلاكم من إنك مر والبل لكم لأجلكم من إنك درست آياتي أحكامك آياتك وقرآنك يواجه كل جري أحكاما على الرؤيا لك تري الله جت وله إحساس مر وابن كعدين مح آيات خالقين كعدين لعلكم تعقلون لكي تعقلون سعد وحوقر تان والتردان إلهي واسمحنا وتعاليمه وهالبوغى إلهي واحد مثل هذا ينود جلوقي مركز أوجا توس ديزو لا يوافقوا وعد بل هذا في قوس كي يو فورتان كي يو كا يعلمين إلى هالوسط ورهم مركز على سبحانه والساعات وحولين كعدي وح كتاب كان مركز طال آخر سطوة كون رباطة التبرة أغرب كوف بلاني علمي كتاب في حتى لقد قال العرب او لبرته ان تغير ان هو الله حق واجب المركز هو ايه تعلم اللغه العربيه يزيد في الخلق والعقل والدين ايوه لقد قال العرب او لبرته الدينتي اكخرا ن عقليها سوا هو قبط اخلاق الروح او يزيد واخلاق دي وناكسني ايه وها هو بطا ديني فده لو قال عربي لان دين لاو dadkii مركز dad الدنيا dunida واحد wax kala la baran الدنيا weeyihiin dunida lohaayeen in ingiriis ba la baran ayaa iyo faranseys iyo kala iyo waka wax yar kale waxa yiri dadkii hore noqdeen dad adduun abnaayo dhiyaa way dadku uba taayo illa ma raximo rub waa arabii baran oo واحد dadaali oo waka somali caayay diinti wax fudud la واحد karo wax la halka wax la maray kariyay dadku inta tara في الذين قوي خرجوا بحى من ديارهم جريه لي كبرهن والحالهم قلوفنا يكمن يالجهن انت يا هاين دوحة إنه ترى ما يصطنعه جان لكن النعباس يغير كيو كي شديد تكون يا هاين بالي عريحة مقال له هذا مقال له كعره هاي وقع الحنوم بارق العيوي طاعون بمقالي كل أمر كهذا جورين وجب جدي ولا بني سيع الحنوم كلو غب حصل الموت كلو غر هذا الموت بالي نحيي بحنياكم يا الله لما شك عفتكم فقال لهم إلهي هو الذي مو تؤدن ما كيبحان يدهن ماشنا مال فك تقينا مجالدي يحنون خلاص ونسوب أي إلهي مركز هي دينته كل كل ثم حيا ومذكر يقول إلهي سو إن الله إله الذي فضل على الناس إلهي وما مثلك wa saahib ka waskale dadka inuu siyo waan kulaheen ya ilaahi wax koodu haqul soo ilaahi haqul ya jeeru ilaahi ha tur ila jeeru ilaay la ya ku awriga abuur ya ku go toofadlee allah ya islaam ku go toofadlee allah wa dadka ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذكر بدنكم كل شكر يا ذكر بدنكم الشكر يا الى نعمه انك اسي كل شكر وهي كوفرن بدنكم وهي كل دغالمان وهي كعاصيان الشيطان بايو كالما نعمته الى واعتي وبدني واسال الله اشه من يوسف من إبراهيم. ما كان لنا بالله ذلك من وفضل إله. وعلى الناس ولكن أكثر الله يشكره. ذكر بعلمك الله سلام كم إيش يبغي؟ إلهي سلام كذا مؤمن بكردك تصدق بكردك وقاس عمر دينك مركزه فرقا. مال عن تقول عليه. فالغيا إنه عوض واحد سلوه لستي هاي. أنت وشياجناي قلب وقائي استعينوا صو واحد نعمان ودش استعين. أيا من الداف. إلى أنت نعمك سيم. كل ما لك استع. دي حيد يرلاقف yelkaga sunna ku dhaxjir ka ugu yaradil waxaana ku dhaw maalin waxa ku taray adawaga tan tilu cusub bariyad ka tagta adoo ilaahay caasiy nucud billaah oo nar gashamuu taray faraaytan baqnaanum siri fuma jao ma kanu لا laagna anu ma kanu حذر من قدره دكتوريكا سدلقا عطا وقدرك الهي كعلمهي كثير من هناك أيضا في السيارة أحاديث بضان وحيالات رب بضان أيو كانيو أو وكسو أو. أختي أمريكي بضان بأبو سليمان خالي وليد ربي الله عنه بوحوه يثوينا عن أمير الجيش أيو وحامي حوزة الإسلام وصيف الله المسلول على الكفار انت سيستقود درجة بانكوورينا ملكو الدولي انو ييري هذا الله عجيب هاول وحول يري رضي الله عنه جيركيغا ما العافناه قبطة مال مالان سيستقود لعين اما فالله قود لعين اما ورا الموذين ماراو وانا حنتي Hal mainin, imam Bukhari se ei Sagal se, että gantte, että kuujen, mistään uugaria ei Sagal arte, alai gja, birta, eiä sagal, että joihin, halkeet on nyt, va yhtä وقال له قلب حيث ايو رسولكو بيها صلى الله عليه وسلم وهو واحد مستمعيه وضوث كمه وحصده وحان خلادين ايه وانا الشهيده وما انت ماشى ان انا قدمان انا قدمان انا انا معركة قدن هذا الار انك تسوي انك تفير وييري كو قلت تفير كي فلا انا من الله الجوانا ذاتك تسويه ايه اله المسيحي انده انا انت وحان خلادين ايه دمشا ايه مال والبقاء ايه وصيالس inta soo saar foor inta soo waran iyo inta soo falaaroodi ayuu dhicin maanta sida awrki ma halkan ku dhaw kama yamuul ciir sa awr koodinta maanta ku dhaw dadba marka dagaalka iyo jehaadkii uga calalayaan oo gabadhi aad guursatay yaray ba laga taadan oo guri aad ishe qodod badnaad hadda shay saasa ba مركز سا الشهيد كان نفسه وجب حور أي حور العين وإيمانه سال رسولك اللي جواه للرسول قال عليه الصلاة والسلام جايبي ديتر ولا أنت جايبه جنا المركب للجيش هوين في الضباط المرو مركب حستان طول حوض الأرقيا لا... ايه... لا ينفع حذر من قدر لا تكذب هيك قاع دمشق مركز فيلهي ماشاء الله يكون منتجي كل الوادن مرضن بابو النبي عم بيدي ربي نسال الكمي ده ايا ماشي سو ماريو الهي يغي نوريه مركا سيلهي ينوريه سبحان الله وتعالى ويصاو دوق رفيع وسيماد هركي كسنو نفس والروحاي كسنو سواكو ودا الى الذين قوى حقو خرج وبحي من ديارهم وهم ياله هذا لا يتعلم لن يتعلم وقبل الآن يقولون هذا موت كعبس هذا الله سبحانه وتعالى ماذا يتعلم عنه؟ فهي فقال اللهم إلهي وحكوهي فقال اللهم الله وحكوهي لي موته ليس كنت تقاني ماشي وكبت بادي كرتانبه وقال لي, لي. كل يجنت انت ثم حياهم انت بنتين كذبوا إلهي ثونه إن الله الذي يفضل على الناس الله سبحانه وتعالى فدى لجيسة قطط كذب شرعي عليك وين ولكن أكثر الناس لا يشكون دك بلن كرد إلهي كمشمرين فدى جوسيين نعمله وسبي وقاتلوا مؤمنين تهداه تين دك على في سبيل الله الدين تلا إياه كرجال كريدي الدفاعين يدو أدون كان كتاب كإلهي نقرن سو أدون كحكومة سير قط دك على مالك النفط أي وقت إيه وعلم اوجاد أن لها سميع عليم الى اله الله الاصليطان ومقلد عليم حالاتك اني ارى قلبا وحس صحي ان هو يغيث سدا اوجاد او و من وكذاك الذي كاسو يقرض الله اله امانه يا قرض حسن اماه وناكتون الى يا حول حراره درتي ابخينى وا كثير الله في كان حديث القدس و علي سبحانه وتعالى من يقرض غير عديم ولا ضروب ميدان سوايه حدانا قودلمي هذا الروح قال لي يا خاين انت و خااشا فلان دارت انو قودلمي كو ديرو انو واخو waya dhici karta wa ruh fi aan laakin wixii يودك ذي الجل أن آياته سوا عن الفريان صحابة رضي الله وحده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوي من تال لامبا جنبه وقطع الله توه جنة ما كآيات كانوا كأي شيء يجيب بير تسير إلى المسافة نجارها سير كيسك صعبان تجيب بير النار بدن من تيجيت بعد جنة وقطع الله ما هو ذاك الذي سيغرض الله إله مانا قردنا حسنا يا إلهي دارت بحرب حي وحرارة يا إلهي دارت بحرارة فيعدعفه له إلهي أقول الله الله أبعافا كثيرة لا الله أبعال تربان هل كي تمرت الجح هذه الدحساء والحراشاء إلهي بحقا قد إلهي وإلهي ترجعون لا qodan ilay xagii sawadaa ayay ruu adoon kan ku aray walaa kulo shaynaa laku ilowf alam tara miyada weyn nabii muhammad ila mala marii xagood mala yaala dhaha wa indaha dadka buuxiyo wa fuu xoolaha ama malaxda haw si ciican ayaa eh indaa looga min way madaxda ah iyo kumaal qaleenka ayba meel isugu yimaay min baad musaneeyle musa dambeysheen shii kadi ee waqtigii miyada nugeyn qaaloo ay dhaantay ku wasi nabi gooy la sheel in nevigian oo Allahum biyow ay lahayn shamson ayaadi jiraa musa intuu dayi lin nabiy Allahum waxa ku dhiin ib asalana waxa noos soo saarta waxana ka soo saarta وبقرة نقاتل في سبيل الله ننكاسي هنه جاميه وانقاله لدر ونكثير من الناس في سبيل الله وانا صدا حقه ها نبي الله موسى مكفور انت الدينة وانكتة جنو وانا خربين فسادك ايام عاصره البديهان مركاس الله امضاء وانا بابيهي بلك ودنبع لغا قاتي عرورة ودنبع لغا دونس وحياربع لغا صرابي ويتر ترمان ماكاسو رب اسمحانه وتعالى نبي وط nada galay markaas aan ku dhayn ama ay jabeen waabben si aan la naftaada iyo dadka muuqan halka ku nool kuma dhaw waxayna iyo sabab u ahayn khayr balaayda taa amri balaay is fire works oo lintii wasiilaha lagu socdaayo ilaahi ku siiyay nicooyin inta ka qaaymaay ilaahu wuu saqado macasho sameeyso hatta gaado ka ee ku soo dulimayso oo ilaaluhu ilaay caasib oo gamaraha macaasiba ka dhashay waxa duugii waxa ku dhacday ama dadka ku dhacday ama magaalo ku dhac waxa iyo galee macaasidooda laga gudo iyo meelayga goro nay marka markay balaay ku oo jabeen oo baabeen aroortii yahwaanka iyo ku ilaga adoonsoola dhameeyay oo dhulki laga u soo direeyo marka ay shan dheemay ya sa'a bay marka ku dheen oo lawn ida af ايران كنور بيانيو او جي في سبيل الله من كاسو ديره قائد الجيش عن دغاله نو ان سبحانه وتعالى دينت الدفاع نو وحين نو دعاي ان اسقبل قال وتكي النبي هل عصيتم ممن مدنتنا ملغا يا با ان كتب عليكم حتى لين كو القتال النبي قال يقول النبي أنا وألكن سيد جعفر لا يصدق العلم إنها هنا قاعدة إذا بنت وربك فقاطر ويا قان رسول كانو طلقوا ديه يدوس حتى وقت عجل فرملقيها بعض دجالين in جوا لين فروا إن دجالين قالوا حيدهم وربي السيرة وما لناهم حاسة وطحاي ونضج على من رانا ونقول داعي والله نقول سيرنا يدري حتى إنه كثير يروح حتى لققات nabilaay muusa iyo haaru iyo dhaal ugu hay ka tageen ba laga qaate oo kuwaas ka qaatay yara dulko dumba laga saaray waxay seeno dumba laga faramoodi ba raayay fuqdaaya baba marka waxay dhameen xaan alla nu qatilashii sii wiilay waqadu xurijna waqad haal u qidna ma min diyaarina guriyaha nagi waabnaayna arustina laga qabsaday laga dhigta wa ما رك اللهو أجيبي، القتالو، توللو، دعال كي ويديدن، العلاقةين إيه يرموا ينامين، لا تسألوا يا قناعن، مرحلة يقالنها ده إيوه، عصيان كأمبيات، إيه يرموا ينوحيدن، ما تدعال الله من وارد مرن، تصلين، والله عالم بالظالمين، إلهي وامتك علم رأولي هو يقان، لاك إلهي سبحانه وتعالى عاشيو، وقال اللهم تقوي، نبيهم نبي قد بعث. وساد الراي او اذا كان دحساله لكم 8 13 سالوت نيكا له هاو ايو ان سودر ميريك كان بقر قالو هي دهن فيبري ساي مل اودي ان ناس يذبو اعتراف رسولك هذا الكسيكوري ما دام يعاد إليهم وكوري ما دام كيهاي نيكا سو ان يكون سابوا له ووه أنا يا الملك البقرتي علينا نبش النظر ونحن معحق بالملك أننا هو حق بذن بقرتي ذن منه إنكم قادت كهذا بقرة هان جري أو يعقوب ويرش يسميه الله يبغى بقرة كثيرة جري يهودي على ليه جري هن مفصلين تي ماهن أولاد يسيو يفرعي هن كمسكين هوا سابوا بقر نبغون نقر أولاد البقر كانوا أنا وحضة ونحن نحق بالملك منه ولم يوتى الله مصري سعة واسع حجي من المال حواله حواله الله هو واسع وفقير حواله ما هذا أولادي بقر طويلة ما هذا ساوا بكى بقر نقول نقوم إليه قال ويقوله النبي قاد ان الله اله يبقى اشتفاه الدورة عليك ساعة شيقي ثاني صغو اها اله يبقى الدور طيب وزاده اله ان كان طاروضها عوزي هذه بسطة تنفيذ في العلم وهو في ديه والجسم هي جرق عالم بواه هذا هو حقه هانين حق له هو قيسيح لكثير رحمه الله وبركو عيدنا في السرع ورساة درد وحاله لبا ننكا عيدا انكا اللوت ديه يوصيح اصوه وكا اصوه هلو يهي حتى الجرهان من لجه يستوي ان علمه هلو يهي او حرفات الله وكا وحن اللوت كاذب. إله يحوف في دينه وزاده إله يحوف دينه فصتا في دينه في, في العلم والجسم علم إله يوسي جرك سنة إله يحوكر لينم قرصة والله إله ورسول قاد يوسي ملكه ما يشاف. استوى إله سيم. هلا أجرار إلين كان مركل رع صغير. والله واسع إله علم يوسي وكان واسع إلي. إلهي سبحانه وتعالى ta'aalaa wahaa u haysto wa waas cidu doon إن بقر suuha muran in boqor laga dhigaamo waxaa la siiyo ilaahi way qannaw wuxuu qaalalahum ni wili wajidi marka submar walba وقال keenaya wax lagu rumaysan karo oo lagu qaadan karo ninkan boqortooyis wa qaalalahum dhukii nabiyihum in aayatu mulkihi calaamada asu qaranaysa موسى kitabki sawraada hayay ay ku jirjeen u shiisi iyo waka iyo wax badan oo oo laga qaaday in aruurteeda wax kale iska dhaaf waa kuwiye waqad qanayaan ka fuugaran shan ilaa ay doortay waxaa kamidhan yaatiya kumiyunima dad taabuto fi waxaa ku sugan sakinatun sakinna ku sugan wax ku oo لدي جئ و ابن مربي وشيخ وينها وحو يلو حاي ما لا حره عشان بيصدر الله مال الحياه هو هذا لي عمره لما كان اركان نصرين السودري وقعت كان ايام بيقينين جيم تاسه ويحس لها يعني مره كبا يسو هي غرمانه ان اتكانان تاسه ويلا بالان وكاله وشي وحط هاوتك عفته العين، وكم كده الدكتور وحششان، هو من ربكم حاجة ربنا مكاسك، كنادس من ربكم، وبقية يو واحد بعدها أيها الطاوود كقصة صندوقه، ومين ترك واحد كتتجينا إرموثا موسى موسى إيو وهرون، إل كنادس واسعين لفتيش هارون إيو موسى واحد كتتجينا صندوقه وكم جرا وعش إيو خواهادي وكر كتاب كالتوراة هاي ساس المسلمين أيها كل حاجة تحمير هو المرايك. صندوق أو حائدين كانوا ملائك سدود فهرت النار صار لقيس لأن عند مركو واحد إله سبحانه وتعالى فوجا نكال إله دور طويل كأنه إله موسى تام هير الملاكه ملاك بحبار صن وحائدين كانوا إنا في ذلك الآية أهي ما هذا حوار صندوق أو واحد كوجراني واحد النبيل موسى هارون يا في ذلك الآية صلك عياد بعيدا كثرا عفوك كنت ممهم هذا ما كده وحياله مركب كان وارع عن وعيه قلاه فلما فصله مركو الله بحيل طالود طالوت. بالجنود عين كم ركوب مشي للبعنا كرب بحيل الجهاد كحجي سلال قالوا حوي علم رجع غل الله مبتليكم بالنهر ما انطوا عند امتحانه إلهي بنا حجي سكيم يروح عن معاصي هذا عين كاجي فرتو ولم يجب ان يكون ذكر الهي باقي ان كو امتحانا ياب النهر تب وبي بيأس فمن شاربه روحي عبه منه تبقى فليس مني كدر دول سيدو دون روحي عبه ونرقى منه هراب كان قبضه الماي وعلى شبكوه يانس انا اصراع المايو عيلا كاي اكملنا قمه ومن لم يدعم روحي عن عبن فانو مني aanu ku bigamido waqti illa man raxmuyeen haddii tarafa darsade qurfa tanbiyadaal mar iyo laba jeer boo gacan da soo codi kacab oo sidoo dano uga dhigo aanayga mid mahad waxaan cabbiil ila iydeen tan ka kun kulway kawa hareen mar inta asaa suu'ar waxaa ribo miin togi yowbigi way ka abeen ila qaymin waxyaabaha تجي kamidahan go'iyeen fala ma jaawada marku togi gudbay qaalud uu eeyu wiiyee leedina amarnu ma kuwe muumineen taa asaga la socday qaar oo xaydheen markii arkaan karo yar iyee tan kun oo اودنا وغمصناهم اليومان تم اودى كارين ردرون سكاين بي جالوت اي وجنود جالكي ركوا كالا ويتين ابو القركو اهانا جالوت الذين يظنون قلت ولجعدكم ما قوي يقين مراق الله إنه إلهي اللقل ميانا والتريبة الدون كان يبكسين أكثر الشهيدان والجنس كالقلان وحايد دهان كان من فعة كوح بضنا قليلة يرعو غلبة كعب كعب فعة كوح كثيرة أو بضن بإذن الله إلهي إذن كيسان يدونتان كيسان إرائيسان كعب كي كعب والله مع الصابرين هو صبر أي الله نجعله هيا والإلهي سبحانه وتعالى كوك الصناد أو صبر. وها افسننا في دغاله غلسا سيده قوي المؤمنين ت بنده دو يا وحما ترتوي الله فلا غالب لكم او اذا رتاني حد الهي قوي لذلك فمن سبحانه ياك أقوله يعني إن أميره عينا قائد الجيش ها. هي سافر وراء والك هي دلو سافر عين كجالس بني ضدي وكاسي مركز والك أرتقيها وراء وقاري من فيكيري إن كان الله مع وراء وإذا إن كان الله معك فأنت خادي لا يكريد جرو قال له كعسم يا كعسم وإن كان الله عليك هدي لا يكريد جين فمن ترجي أيضا كسر الغوك يا نور جرم لا <تصفيق> قال الذين يظنون قوية أن سنو حيد أنهم الله إن جاء يلقوا المياء وإيمان كره كم بلنا من سعة كح قليلة يرد غلبت من تيلضة قال إنك قت قت سعة كثيرة عين تربض بديلا يقعد تولى مع الصابرين إلهنا مر والبحول جل تكسفروا وعلم أن النصر مع الصف أي رسول كان صلى الله عليه وسلم ولم يبرزوا دقال كانوا خرب بلعوز ولم يبرزوا مركي صب الجاروت والجنود ما كانوا طالوت يعلم كي يلاي كسر على صد بحأن ودخل كبد الوضع قالوا حي بحأن ربي خدجنو آخر علينا دش هذا كشوب صبر صبر وثبت سب أقدامنا اللوجان نجا ويانجرينا عبسين ونعلن ونصرنا على قوم الكافرين جعل عجائبها باخرهم أنت يلا الصوار تومين تاي ساتي له بريهم اختيارك تعالى الجمان حلي قص كم يوم قال السلام سلام كسر صف <تصفيق> كل وقت جرو، لا على ولا أجيب. أربا أنا أفعل عليه الصبر. إلى يو الله شوية أكلة. صدقنا وجبات. وثبِد قدامنا. إلى يو عبسنا النجاة إلى. لقاه النجاسوك. ماك قلب جريرو. لقيب حتى وحده يستوكان ضعيوس. ونصرونا على قم إلى وجعلنا وجه. إلى جالوت وقال لك هاي عيلم كيسي واجبه بذي الله كجبين وقتل وود اليه داود وعيلم oo جالوت قال لكي هو طالوت بسي ابوه ريو رسول كانوا ساسو دوك ابوه ريجني ما انت روح روح ديلا استغاوي حيث اسكالك وقال لفنة يهو قوموا الى الجنة انعرضوا ها سواس ولد تمرت انت الصحاوات فوراق داها نظام تمرتا لما يستخدم جنة ما انت سايقا يقول wuxuu yiri ninkii jaalud maanta diba waa taloot oo ninkii muslimka ay ciidanka weeye gabadheydaan wax u guuray boqor nuxtooyana kala barban ka dhigana wiila wadaagay daawud nabii lahayd daawud oo ku jiray markaa dadka caadiga ah ma ahaayeen boqor man ayaa dhirade oo markaa dilay faazamoon wejje biin taloot balaj ninkii li jaalud oo gaal kii ciidan ka الله wa ataahu Allahu wa Daawuda ilayuhu siiy al mulka iy wa al بما minnu wa allamahu الله yasha marka laga bilaabo dhaxay weyna uu sameeyo bad wax weyn sameeyay ilay wa koogi ilay adoonkan u abaal gudku u الملك inta xal laga gaarayo markuu diray ilay wuxuu siiy al والحكمة النبي نوى على من كذنان ماهينا وحوها بغر كليه بغر طول الهي قدر وعلمه الهي وبر إما إم يشاوه وحضه علمه بضنبه الهي السيد الله وحوهي سبحانه وتعالى سعادها بالقدر على طيسة وكوه الرمي وقلوا لدفع الله هدين الجرين الهي انو كحي ليو كدفاعه الناس ضدك بعضهم ببعضهم باركات باركة ببعض ببعض كليه لفسادة الأرض نلكني وخرم له وبابيره لهجيمه تصوامن ومساجيد والصلاهن يذكر فيها اصل حتى مال وعي سلام هلين قال انت قوقام بي وهو البعق تمرن الله او سبحانه وتعالى بيت كتل دبن له او او البور اللي لكن مرك ودت سنك تيغانو استوريان و وكاي جبران مال بدن ي خوتر بدن يو اي waxay الله و سيو كمتاو تربا اسكو كبرييان سبحانه وتعالى قوما ساكنو كوسو درو لي ديينو ku wasaa ka askanayo si aad daneen ka soo karinto adduunka baabiiye oo reebin isayr baabiiye oo weenkoodi arurta kitaabki towra la qaateen oo nabi ilay moosa u sheeti iyo wixii barakaysan laan qaateen hadana oo ka ilaahay subxanahu dad ka yar oo rafiin daqso ay dhiheen waxay boqol dhowr boqol baahayeen ay ilay subxanahu taala ku qaftay markaa caadaha duwasaa soo ala dad iskor kayar oo ka tar badan ay qursanayeen adoon kelime jirin kuwa kibirka babillaha lehudina sawam'a wabi'a wa sarawat wa masajid yuzkaru fi ismillah taas aad dhicilay nolaasho dhane babbar oo ibada jirin oo albaay khariman ba dhicilay hadii dadka markay dal soo weynayaan kuwa kala roqawani islaamiga galan ka doonaan noqdan haday gaalada wasa socan marka adoon kani u babil hada alixan hadana daka qaybta oo qaybta kale oo seenay ku difaaci oo kibirke laga jabineyn hadaba sida socota gaalada kibirke insha Allah waa kasoo jabay wa ka jabay maalaki markay yeeyay sheer oo hubadan sawaysan oo waxa sameeyseen oo islaam sheeganaya ay dhahan message dugto ayuu koobay marayo ee waxa halka ay ka soo ridaan gaad halka laga gaaray caasi darteed waka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu iri wax badan oo meeshii tagayna inay tagnimo haddii oo cirkaan tagnay oo uga ka soo waxda xagee uu soo maray marku haq khad haa u dhon weli kumarku buuxsamada waxa uu dhamaysan oo daato rasuulkeena sallallahu alayhi ila الشيء دون إنسان صن... كرنق إلا إنه فاسع علم وواجب لا يذكر ذلك يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الروح الكبيرة هذا دلس كبير هذا واحد كبير هذا واحد هي فاسعة علم مرك الله سبحانه وتعالى وروى دفع الله الناس بعضهم ببعض اللي في السرد في العرب لوكو في السادي هذا من بكرة قيبة وقيبة كريه اللي هو ولا يقص عليه ولكن الله ذو الفضل وتعالى فسات كصليين يقدون كود من سئوا خرباني ولكن الله بفضني على العالم إلهي وامت كسمحناه تعالى عالم كدشى صفر لينسيه وان كأكبر كسيدين ويسو وواحد أبو خرب أبو ب تلك آيات الله تلك تاس آيات الله وآيات في إلهي نطلبها عليك إن ويله حوان خلنا إبن سب الله وارم كام بدل الله وارم وشيء دحر عدد جذيبه تنل اخرنا اليو هل كان قصبا ايضا الله وعياده الهي نطلوها عليك ونخرينها بالحق حاليين واحد اعيادك الشيغيان ربو او اعيادك الشيغيان الهي وقرانك الشيغيان وهو حقيقه وهو ربو يساسه وهذا اللي حجي يقول اي واحد صوت صوت صوت اي كاتر اي انت اي كور رمي كله هو ذا ربو وسا الهي كور ربو رمي... وما لا من الله قيله وما لا من الله حبيبه وإنك عدونا من المرسلين بعدهاي كان يحصل على المنطقة وليس بك كان يحصل على والله أعلمه